اثنان استمع إلى الفقرة الآتية وقرأها ثم اكتبها في دفترك هذه مدرسة هي جديدة وصفوفها نظيفة جدا حديقتها واسعة وفيها علم كبير وطويل مقصف المدرسة واسع ونظيف يبدأ الدرس في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.